وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ من عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لدنك رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن ربنا رَحْمَةً إِنَّكَ الناس ليوم رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ, لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه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 كذبوا بآياتنا فأخذهم اللَّهُ فأخذهم الله بذنوبهم.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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وقفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصافرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وعول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والامين ااسلمتم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 ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه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 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تولج اللَّيْلَ في النهار وتولج النَّهَارَ في الليل وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ, وترزق من تشاء غير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 125. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تماما ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله يعلمه الله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 وَبَيْنَهُمْ أَمَدٌّ بَعِيدٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ويحذركم الله نفسه وَاللَّهُ رَاعٌ بِالْعِبَادِ قُل إن تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله والرسول وصفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لكيها شاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا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 كأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإباكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين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 انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحي الموتى باذن الله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 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صراط مُسْتَقِيمٌ السعي سا منهم الكفر قال الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا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 فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فَنَجَعَلْنَا عَنَتَ اللهِ عَن الكَاذِبين إِنَّ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيم فَإِن تَعْلَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ألا, الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحجون فيه. وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ والله هو يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله علي المؤمنين وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا سهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْمُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا أَنْتُمْ عَنَ الْكِتَابِ غَافِلُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند الله. وَيَقُولُونَ عَلَى الله كذبا وهم يعلمون ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولا الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامكم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون، وإذ أخذ الله من ثاق النبئ نلما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لا به قَالُوا أَأَقَررْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ خَوْلًا يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاء ان عليهم لعنات الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم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 ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني فان الله غني عن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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.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 وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم, أَكَفَرْتُمْ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ضربت عليهم مذلة عين ثقفوا إلا الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله. عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.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 عروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين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 كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يئنكم خذالا والذوما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. ولا يحبونكم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 صركم الله ببدر وأنتم أذل الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. افتقول للمؤمنين عليه يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من أئمة مزالين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم, ربكم بخمسة آلاف من الملائكة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 لله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها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 فَقَدْ رَأيْتُمُهُ وَأَن تُمْتَنِظُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَا تَأْوُقُتْنَا قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 ومن يرد ثواب الدنيا نعته منها ومن يرد ثواب الاخره نعته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما في سبير الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا غفر لنا ذنوبنا ربنا غفر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 كفروا يردوكم, يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله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 حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون من انهم ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون لا تلون على أحد والرسول يدعوكم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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشى, يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون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 ولقد عفَّلَ الله عنهم إن الله غفورٌ حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او موتتم لمغفره لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن موتتم او قتلتم لالى الله تحشرون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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن جهنم السَّنُصِير هُم دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولًا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُزَكِّيْهِمْ ويعلمهم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَاعِ الْمُبِينِ أَوَلَمْ مَا أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا.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 بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وطعدو لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فرحين بما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 فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوهم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 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ذائقة الموت كل نفس ذائقة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأولى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 تفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخرين النار فقد أخذيت وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ كفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة ولا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 وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جَنَّاتٍ أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوابا من الثواب. لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جناد. هُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا لهم عند ربهم الله سريع الحساب يا اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.